موسوعه النابلسي للعلوم ب ي فِي ن ج ف ه و الاسلاميه ج ع أ ز و ج ك م أ م ه اسماء ت و م الله الحسنى ك م ق و ل ك م ب أ خ و ا ه ك م و ا ل ل ه يقول ا ل ح ق وهو يهدي ا ل س ب ي ل د ع و ه م ل ب ا ئ ه ه م و أقسق عند ا ل ل ه فإن ل م م ت ع ل و ا آ ب ا ه م فإخوانكم ف ي الدين ومواليكم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 و أ و ل و الارحام بعضهم او لا ببعض في كتاب, الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا, إلا أن تفعلوا إلا م و ا س و إ ذ ا خ ذ ن ا من ا ل ن ب ي ي ميثاقهم ن و م ن ومن نوح ك و إ ب ر ا ه ي م و إ ب ر ا ه ي م و م و س ى وعيسى شركه د ع و ي ا غير ل ظ ا ربحيه ذ ا د ق ه م و أ ع د ل ك ي ف ر ن ع ذ اجتماعي ب 121-إذ ا موسوعه ن ل م ي النابلسي وجنودا ه للعلوم ا ل ا س ل ا م ي م و موسوعه ف ل منكم إ ا ل ب ن ا و ب ل س ا ل ل ا ل ن و ن م ا ل ا ل ن و س ل ا ل م ي د ا وإذ يقول ا ل م ن ا ف ق و ن و الله ذ ي في ن ق و ب م مرض م ا وعدنا ل ل ه و ر س و ل ه م و س و إ ذ ق ا ل الطائفة م ن ه م ي ا أهل ي ث ر ب ل ا مقام ل ك م ف ر ج ع و ا و ي فريق س ت ذ ن م ن ه م ا ل ن ب ي ي أ ق و ل و و ن إن ن ب ي ت ا ع و ر ه يقولون إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة ه يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من ق ط ي ر ه ا ثم سئلوا الفتنه ثم سئلوا ل ف ت ن ه لاتوها وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن م ك ا س م ا ى ع ل ي ه من الحسنى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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ذ ب و ا و س ي ا ت ي الله أ ح ز ا يودوا ب م ب ا د و ن في ا ل ع ر ب ي س أ ل و ن عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إ س و ة حسنه لمن كان يرجو الله, لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا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 م و ا أرضهم و ا ه م وأموالهم وأرضا لم ت ط ع و ه ا و ك ا ن ا ل ل ه ع للعلوم ى ك شيء ا ل ا ا ل ن ب ي أقل أ ز و ا ج ك ك إن ن ت م إن موسوعه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وزينتها ا ت ف ع ل ي ن ت ع ل و م الاسلاميه موسوعه تردن و ا ل ن ا ر ب ل خ ر ة ف إ س ا للعلوم ه أ د ح س ن الاسلاميه ت منكن أ ج عظيما 122-يا ن ا ا ء ب ي 129-وكن لفضيله ا ح ش ة مبينة ي ا ع ا ا ل ع ذ ا ب ضعفين و ك ا ن ذلك ع ل ى ا ل ل ه ي س ي ر ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتين و واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 م و س و ي ط ه ر ر ك م ت ط ه ي ا و ذ ك ر ن ا ي ت ل ف ي بيوتكن من آيات من ا ل ل ه و ا ل ح ك م ة إن ا ل ل ه ك ا ن ل ط ي ف ا خ ب ي ر ا ه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين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 إذا قضوا م ن ن ه و ر ا س و ك ا الله ن أمر م ف ع و ل ا ما كان ع ل ى ا ل ن ب ي من حرج ف ي م ا ا فرض ل ل ه ل ه سنة ا ل ل ه في ا ل ذ ي ن خ ل ا م ن ه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 موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اذكروا ا ل ل ه ذكرا كثيرا و س ب بكرة ح و و ه أ ص ي للعلوم ا ا هو ذ ي يصلي ي ك م ل ا ئ ك ت ه ل ي خ ر ج ك م من ا ل ظ ل م ا ت إ ل ى ا ل ن و ر وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا موسوعه ا ل ن ا ب ل م م ن ي ل ل ه ف ض ل ا كبيرا و م ا ل ا ي ا ل ا ف م ي ن ه اسماء ل ل ه وكفي الله و ك ا ل ذ ي ن آمنوا 121-إذا ن ك ح ت م ا ل م ؤ م ن ا ت ثم ل م ن ا ب ل أن ت م س ه ن فما ل ك م ع ل ي ه ن من ع د ة ت ت ع د و ن ه ا ف م ت ع الاسلاميه أ ي ه ا النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك من ماء فاالله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة وهبت نفسها للنبي إ ن ر ا د النبي و ان يستنكحها خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أ ز و ا ج ه م وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن ابتغيت ع ز شركه الهدى شركه دعويه ن ن ولا ي ح ز ن و ي ربحيه ذات ن ض م و ن اجتماعي ل ل ه ي م قلوبكم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 موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تدخلوا ب ي و ت ا ل ن ب ي إ ل ا أن يؤذن ل ك م إ ل ا س ل ا م ي ه موسوعه ناظرين إ ي ت م ا ل ن ت م ف ا ن ت ش ر و ا و ل ا م س ت ا ن س ي ن ل ح د ي إن ذ ل ك كان م يوذي ا ل ن ب ي أفيستحيي م ن ك م و ا ل ل ل ه ا ي س ت ح ي من ا ل ح ق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنجو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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ن ه أ ب ن خواتهن ولا م ل ك ي م ا ن ه ن و ا ت ق ي ن ا ل ل ه إن الله ك ا ن ع ل كل ى ش ي ء ش ه ي د ا إن ا ل ل ه و م ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن على ا ل ن ب ي Yeah. صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين موسوعه الله ل النابلسي ل ه للعلوم ذ ي ن ن ا ل ؤ م ن ن ي و الاسلاميه م م ؤ ن ت ت بغير ما ك ب و ا ا فقد ح ت م و بهتانا و إ ث م ب ن ا 126-يا ي أ ا النبي ل أ ز و ا ج ك و ب ن ا ت ك ل ن س ا ء ا ل م م ؤ ن ي ن يدنين ع ل ي و م ن ج ل ا ب ب ي ه ذ ل ك أدنى فلا وكان الله غفورا ي موسوعه النابلسي م ف ق و والذين ن للعلوم م ن ر ي بهم ي ا ل ا س ل ا م ل ع و ن ي ن أينما تقفوا لفضيله ل د ك ت و ر م ت ب ا ل ن ا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ا الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين إن لعن لهم فيها وأعد أ د ب لا يجدون و ل ي ا و ل ا ن ص ي ر ا يوم ك ه دعويه غير ا ن ي يقولون ي ا ل ي ه ن ا ت م ل ه و ن ا الرسولا ربنا إنا أطعنا د ت ن ا وكبران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 Yeah. 124-يصلح موسوعه النابلسي ا للعلوم ي الاسلاميه اسماء ل الله ت و ا أ ر ض و ا ج ا ل فأبين أن ي ح م س ن ه منها ا وأشفقن و شركه ا ل ا ه كان ل ى شركه دعويه ل غير ربحيه ذ ا ل م ؤ م ن و ن ا ل ج ت م ا ح ي م ا